ولا تكح المشركات حتى يومين ولا أمَةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو ولا وعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يومنوا ولا عبدٌ مؤمن خير من مشرك ولا وعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه